ولي اعايل الحج شنباني عيد الاضحى في عاشور ومبيتي يا اختراحي يكون ما هو بمنى في لبر واما التلبية اسمع تلبيتهم واما التلبية من نوح نسوانج وسط لخدوط وكل ما شاق يتعفار تضج بالتلبية النسوة انا حرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراح ومن دم الغسل يختي وزبزم قربته ال... العبايه وسهام اللي ارديها جنب به الخداس ومقام النبي ابراهيم وجه عبد الله الذبله يا قلب كرمل عليت يا اختي ترى جسم الصفاء وعباس يا اختي جسمه المروه الازم تضربي الاشواق بين اجسادنا علوان وبسعي فيض لا بالله تصيري كعبة الأحدى